الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله أحضار شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم أما بعد نواصل درس البحر الرائق ومع درس بعنوان أسباب مرض القلب وسمومه الضارة يقول الشيخ حفظه الله أعلم أن المعاصي كلها سموم للقلب وأسباب لمرضه وهلاكه وهي منتجة لمرض القلب وإرادته غير إرادة الله عز وجل يعني أنه يريد غير الله وضررها للقلب كضرر السموم للأبدان يعني كما أنك تحترز وتتقي سموم الأبدان فكذلك احترز واتقي سموم القلب فلو أن طعاما شهيا بيع برخص وفيه سم لا يشتريه أحد فكذلك اتقي سموم القلب فإنها تكون مخلوطة بأشياء يزينها الشيطان مثل أن يختلط العمل الظاهر بالرياء أو بالعجب فهذا سم يفسد العمل وقال الإمام ابن المبارك رأيت الذنوبة ميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها فحقيقة الذل المعصية وحقيقة العز الطاعة فإن الله يعز من أطاعه ويذل من عصاه لأن هذا في محله القلب وللمعاصي من الآثار المضرة بالقلب والبدن في الدنيا والآخرة ما لا يعلمه إلا الله فالمعاصي تخرب البلاد وتخرب الأبدان فالبلد يصير خرابا بالمعاصي والبدن يصير خرابا بالمعاصي فكأنها يعني مثل الميكروبات بالضبط تتكاثر على البدن حتى تهلك الإنسان لما يكون في عافية لأن الله حليم ثم يتمادى في المعاصي يأتي عليه وقت فيبتلى وذلك بسبب المعاصي نسأل الله لنا ولكم العافية ونستغفر الله ونتوب إليه فيقول ابن القيم فالمعاصي أخرجت آدم وحواء من الجنة وأخرجت إبليس لأنه كان مع الملائكة فعصى الله فطرد مذموما مدحورا وأغرقت الأرض لما عصوا رسول الله نوح وكذلك أقوام الرسل الذين كذبوهم أهلكهم الله عز وجل بمعاصيهم وذنوبهم و بني إسرائيل صلت الله عليهم أنواع العذاب والعقوبات مر بالقتل والسبي وخراب البلاد ومر بجور الملوك تجد مثلا في عهد الملك كان في معاصي في عهد الملك كان في معاصي حتى كان في شارع للزناه في القاهرة شارع محمد علي أو كذا فانتهى حكم الملك وجاء حكم أشر من الملك حكم عبد الناصر فكانت الفئة المؤمنة التي ابتليت في سبيل الله لم ينصرها الشعب كانت فئة قليلة وتخلى عن نصرتها الشعب ثم جاء حكم السادات فظهرت هذه الفئة المؤمنة الصحوة الإسلامية فلم ينصرها الشعب أيضا لما اعتقلها السادات ووضعهم في السجون الشعب يقول أنا مالي ما ليش دعوة يعني نفسي نفسي عملي شغلي وظيفتي مرتبي يعني أنت اللي جايبوا نفسك احنا ما عندناش استعداد نضحي عشانك فابتلوا بحكم مبارك حكم حسني المشؤوم اسم معكوس حسني مبارك لا فيه حسن ولا بركة ففي هذا الحكم صبر أهل الدين على التعذيب والاعتقال وصبروا على نشر الدعوة وظهرت الدعوة في الناس بالرغم من الظلم والكبت والاعتقال وامتلأت المساجد في رمضان بالمصلين وابتدى الناس يؤدوا الزكاة ويصوموا وكثرة المعتمرون وكثرة الطاعات في الناس ظهر خير ظهر تدين في عموم الناس ناس أقبلت على الدين والحجاب والأغنياء والفقراء والجامعات والمدارس فنظر الله إليهم برحمته سبحانه وتعالى فخلصهم من هذا الحكم بمنه وفضله وأزال هذا الملك الظالم وأبدلهم خيرا منه فلو أنهم شكروا هذه النعمة لا تمت إن شاء الله وزادت وصار للإسلام دولة ممكنة وخلافة يعني إن شاء الله بإذن الله فنحن نطالب أنفسنا بشكر هذه النعمة بزيادة الطاعات ونشرها وزيادة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والعمل على ذلك حمل الناس على ذلك بكل أساليب ممكنة فإن هذا يزيد رحمة الله ويزيد العافية للأمة فبنو إسرائيل لما عصوا الله عز وجل سلط الله عليهم منواء العذاب والعقوبات مر بالقتل والسبي وخراب البلاد ومر بجور الملوك ومر بمسخهم قردة وخنازير وآخر ذلك أقسم الرب تبارك وتعالى ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب فمن أثار الذنوب والمعاصي أنها مدد من الإنسان يمد به عدوه عليه فيغلبه ويقهره يعني إنسان ما يعرفش يقوم فتنة النساء يبقى فتنة النساء دي عدو شيطان بيزين له الأمر فهو بدل ما يغض بصره يطلق بصره ويشتكي يبقى كده بيمد عدوه بالسلاح يضعف إيمانه ويقوي شيطانه فالمعاصي تضعف الإيمان وتقوي الشيطان فيصير الإنسان من ضعف إلى ضعف يعمل إيه؟ يلجأ إلى الله في إنسان بيقع في الزنا وبعدين عارف إن هذا حرام وإنه هالك وبعدين يعمل إيه؟ يخطي خطوات في طريق الشيطان ولا تتبع خطوات الشيطان فشيطان يزين له أمر بسيط خالص يعني طيب مثلاً اذهب إلى كذا يعني تكلم بكلمة كذا أمر يعني إيه خطوة لأنه يعلم أنه إذا فعل هذه الخطوة جاء بعدها خطوات وخطوات وهو الأول العكس أن يهرب من المعصية وأن يتحصن من هذا إلى المسجد ويصلي ويدعو الله عز وجل حتى يقوي إيمانه فيثبت والمعاصي تجرئ على العبد فإنسان يستغرب هو زكت قريء علي ليه مدرس الطلبة جراء عليله إمام المسجد جريء عليله أي إنسان المعاصي تجرئ عليه إذا عصى الله سقط من عينه فهان على الناس فيجترئ عليه ما من لم يكن يجترئ عليه من قبل والمعاصي تطبع على القلب تختم على القلب نعوذ بالله كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون هو الذنب على الذنب حتى يعمى القلب والمعاصي ينسلخ من القلب استقباحها فتصير له عادة والمعاصي تزرع أمثالها ويولد بعضها بعضا وهذا أمر مشاهد الولد الشاب طلع من بيته وما بيشربش سجاير راح الكلية أو الثانوية يتعلم شرب سجاير يبقى هيشرب سجاير ويشرب حشيش ويشرب وياخد حبوب ويمشي مع بنات وهو طبعا ما كانش بيشرب سجاير ما كان الباب ده كله مقفول عليه فكذلك الإنسان لو نام عن صلاة الفجر هتفوت صلاة الظهر جماعة أو هيفوتوا السنة أو هيفعل كذا يعني لابد أن يبادر بالتوبة فالمعاصي منحدر سهل فإذا سقط منه لابد أن يتشبث مرة أخرى بالصعود الصعب حتى يسلم من مواصلة الهبوط يزرع بعضها بعضا وللمعاصية ظلمة في القلب وظلمة في الوجه كما أن للطاعة نور في القلب ونور في الوجه والقلب فيه صراع بين الظلمات والنور ظلمات المعاصي ونور الطاعات والمعاصي توهن القلب تضعفه وتضعف البدن فوهنها للقلب الإنسان لما يحصل له حاجة يفزع ويهلع ولا يصبر لأنه ليس موصولا بالله تبارك وتعالى أما إذا كان موصولا بالله على طاعة يكون قلبه قوي يتحمل الشدائد والابتلاءات بثبات وسكينة وكذلك وهن القلب ووهن البدن أي في الطاعات يعني لا يصبر على الطاعة ولا يتحملها يضعف عنها أما الطاعات فإنها يولد بعضها بعضا وتقوي القلب وتقوي البدن، والمعاصي تعسر الأمور، تعسر الأمور جدا يعني الإنسان بعازى يخطب، يعده سنتين ما يعرف يخطب، ثلاثة ما يعرف يخطب، أربعة خمسة، ورجل، وفكر إن مدام رجل يبقى خلاص سهل عليه الخ الخطوبة. من حيث لا يدري يمشي في الطريق خطوة اتنين ثم يغلق ثم يبحث عن غيره حتى يشعر بالتعقيد لأنه على معصية لم يتوب منها يعني في واحد كتب كتابه وبعدين هو رجل بقى فالرجل ده يعني ما بيهموش فحصل مشكلة فبيطلق قالوا له ما اتطلقش واللي انت عايزه مثلا وكذا قال لا انا بنتك ما ما تعرفش تعيش معي انا ما اعرفش اعيش معاه بس انا انصحك نصيحة لوجه الله يعني انا مش مشكلة لان انا هطلق وتاني يوم هتجوز انما بنتك مش سهل ان تتزوج فانا انصحك ان انت يعني تخليها تتعلم ازاي يعني تعامل الزوج وطلق بعد ما هم تحيلوا عليه البنت اتجوزت وخلفت وهو الراجل اللي هتجوز تاني يوم قعد خمس سنين مش عارف اتجوز قعد خمس سنين مش عارف اتجوز وهو راح وعمل عمره وطاف وقول يا رب ايه اللي فيه بس ايه اللي فيه الغرور لما رجع بقى وافتكر الكلمة اللي قالها للراجل الراجل مغرور متمكن يعني البنت اتجوزت وخلفت وهو ما اتجوز لغاية ما بعد خمس سنين عرف زنبه فتاب إلى الله منه فخطب تاني يوم تاب المغرب يوم الجمعة كان يوم جمعة أو مثل هذا يعني العصر كده في نفس الليلة أو تاني يوم خطب وبعد كم فترة بسيطة اتجوز لما عرف الزنب فالمعاصي تعسر الأمور فلو تعسر لك أمر فابحث عن المعصية وقد لا تعرفها ده أمر يسهل جدا أني أنت صاحب المعصية وما أنت شعرفها فتلجأ إلى الله تقول يا ربي بصرني بعيبي وبصرني بذنبي حتى تعرفه لإني من من العجائب إنك تتوب من كل الذنوب وإنت مقيم على ذنب إنت مقيم على ذنب إنت بتفعله وعمل تتوب وإنت مقيم على هذا الذنب لا تتوب منه فلو حاسبت نفسك ورجعت نفسك بافتقار إلى الله عز وجل يبصرك بعيبك وذنبك فتعرف إن هذا الأمر ذنب فهناك من يظلم ويرى نفسه ليس ظالما يعني ما موش ظالم ده هو ده كده حقه والطرف الثاني غلطان هو الخصم والقاضي هو اللي بيحكم وهو ظالم والمظلوم شكيه لربنا سبحانه وتعالى ولكنه لا يحاسب نفسه فإذا وجد أماره وإشارة لازم يراجع نفسه يرجع نفسه بخوف وتهمة يجعلها متهمة حتى يستطيع أن يكتشف الذنب والمعاصي من آثارها الوحشة التي تحصل بينه وبين الناس ولا سيما أهل الخير يا أخي هو يعني الإخوة اكتنبوه وهو شايف انه لم يعملش حاجة يعني كان الدايرة بتاعته يعرف الاخوة بتوع بلده واخوة برة الاخوة بتقول لبرة خلاص يعني اكتنبوا اعتزلوه والاخوة اللي في البلد قريبين منه فوصلت الامور لغاية ما الاخوة يشوفوه ما حدش يقابله تيجي تسأله ما يعترفش بالذنب يقول لك دول ظلميني يعني كل نزل ظالمينك كلهم ظالمينك وانت اللي على الحق وهو يستمر لأنه لا يتهم نفسه غره الشيطان زين له أنه على حق واللي على حق ده بيبقى أمره يعني الناس الله أنه الجميع المسلم العافية يا رب يعني في واحد ظلمه والمظلمة دي أن تقدر بقدر هنمثلها بمثال واحد ضربه بوكس فهو عايز ياخد حقه فأخذ ميت حق له فالميت حق دول أصاد الحق الواحد هو اللي ظالم يعني هو أخذ مش حقه لا ده أخذ ظلم يعني أخذ حقه وظلم فإذا سؤل يعتبر أنه هو أصلا ما عملش حاجة من الأول والتاني ده غلطان من البداية واللي هو عمله ده أقل حاجة والغلطان من البداية ده يستهل أكتر من كده وده كلام هو اللي بيحكم عليه بهواه فإنت راجع نفسك لأن لك نفس لا تشبع إلا بالتشفي إنسان لما يكون عنده قدرة ويظلم بيبقى عنده عظمة يعني ازاي تقول لي كده ده في واحد لو بصلك بصة وحشة بصة وحشة بس النظرة كده يعني وحشة النظرة الوحشة دي انت ممكن تعرفه معناها بعقوبات كتير اقول انك تقدر انت هتعرفه ازاي بصلك البصة دي هتعمل فيه إيه؟ ما ترتحش الا ما تكسره او تقهره وان فوقهم قاهرون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض واذركوا أليهتك سنقتل أبنائهم ونستحي نسائهم، وإنا فوقهم قاهرون ففي ناس تحب الإزلال يعني يحب يزل المرات ويزلها هي مثلا غلطت فهو يعرفها قدرها يزلها طب ما توزن وما يحسش أنه عاصي ليه؟ لأن الطرف الثاني مخت الأول وظلم الأول كأن ما فيش للعقوبات حد جزاء سيئة سيئة مثله لا جزاء سيئة زي ما أنت عايز لأن مدام هو أساء يستاهل فهذا قانون باطل ومن عقوبات المعاصي في الدنيا سقوط الجه والكرامة عند الله ومن يهن الله فما له من مكرم ومنها أنها تطفي في القلب نار الغيرة يبقى ممكن إنسان لا يغار على عرضه ولا يغار على دينه ولا يشعر بغيره على حدود الله تبارك وتعالى يعني يرى المنكرات ولا يتأثر بها ومنها ذهاب الحياء الذي هو مادة حياة القلب يبقى إنسان تعود الكلام البذيء فيذهب الحياء منه فيقوله تجد فاحش بذيء يتكلم كما تسمعون إنسان خلاص ما عادش عنده حدود يتكلم بأي كلام وفي أي وقت ويسمع الجميع إن لم يعود عنده ميزان انتهى حياءه وانطفأت نار الغيرة في قلبه لم يعد يشعر بسوء المعاصية والمعاصي تضعف سير القلب إلى الله والدار الآخرة لأنها تضعفه ومنها أن العبد العاصي المسرف تهون عليه الزنوب يعني لا يخف منها لا يستعظمها لا يعني لا تهوله لا يفزع منها يعني عندك مثلا مشروب فيه شبهة وانت مش متحقق من الشبهة دي وانت على طاعة تشعر ان الشبهة دي بالنسبة لك مش شبهة ده خمرة ما تقدرش تشربه هي انت على طاعة انت على طاعة واحد تاني على معاصي فدي شبهة ايه في حاجة ويشرب لانه مش على طاعة لا يشعر به فكذلك فعل المعاصي بتجعل انسان يستخف بالذنوب يستخف بها لا يصير لها وزن عنده ان المؤمن يرى ذنبه كأنه في اصل جبل يخاف ان يقع عليه وإن الفاجر يرى ذنبه كذباب وقع على أنفه فقال بها كذا يعني المؤمن التقي لما يقع في الذنب وخاصة في الظلم معرفش يبات ولينام ويحاول أن يداوي ويستسمح ويستصلح ويستغفر ويتوب حتى يشعر بالسكنة في قلبه وأما العاصي فلا يعبأ بهذا كله ولا يشعر به وقال بلال بن سعد لا تنظر إلى صغر الخطيئة ولكن ننظر إلى عظمة من عصيت. فإن المعصية يتحقق فيها صفة مخالفة أمر الله تبارك وتعالى ويقول صاحب الكتاب حفظه الله ونخص بالذكر لأنه المعاصي أسباب مرض القلب فيخص بالذكر خمسة سموم يعني كمثال يعني ذكر أضرار المعاصي بصفة عامة ثم ينبه على خمسة سموم يقول وهي من أكثر السموم انتشارا وأشدها تأثيرا في حياة القلب فضول الكلام فضول النظر فضول المخالطة فضول الطعام فضول النوم يعني ممكن ده كلها فضول الزائد عن الحد الحلال المباح فالزائد هذا سم وهناك أمر آخر يعني إذا جمعت هذه الخمسة في بند واحد فهناك بند آخر هو أشد وهو تعلق القلب بغير الله تعلق القلب بغير الله فهذا من أخطر الأشياء على القلب أما فضول الكلام إحنا هنجد إباء في الكلام هنا هنجد إن المطلوب أعلى من أحوالنا يعني سنجد أننا غارقون فيما ينهانا عنه فنسمع المطلوب نجد أنه هو حقا ما نريده فماذا نفعل ممكن إنسان يجي يعمل إيه نوي ويعزم على أنه سيفعل ويمتثل وينتفع بهذا الكلام ويطبقه تماما هذا الكلام جميل جدا بس مش هيتحقق مش هيتحقق وعشان كده أنا لك على طريقة ربما تكون أحسن لما تيجي تنوي تعرف الفرق بين الكلام اللي احنا هنسمعه والحال اللي احنا فيه تلاقي الفرق كبير فتنوى ان انت تسمع الكلام وتعمله بس تعرف ان انت مش هتوصل مرة واحدة ليه؟ لان انت هتلاقي نفسك اخطأت فلو عايز توصل مرة واحدة واخطأت وتكرر الخطأ يحصل عندك يأس وإحباط وتسيب نفسك بقى وخلاص كأنك انت ايه؟ لا امل فيك فتأتي النتيجة عكسية إنما تجعل هذا هو هدفك فعلا وتعرف أنك لن تقدر أن تصل إلى هذا الهدف مرة واحدة النادر النادر هو الذي يصل إلى تحقيق الهدف مرة واحدة والغالب إنه هو يتحسن فإن تأخذ هذا الكلام دستور وهدف وتسعى في تحقيقه تحاسب نفسك على التقدم والتحسن لو لقيت نفسك بتتحسن يبقى أنت ممتاز وهتوصل إن شاء الله وهتوصل بثبات. إنما لما تشد أعصابك وخذ بالك وتخد الكلام وتسخن وتعود يومين أو ثلاثة أقصى حاجة وبعدين تلاقي نفسك الدرجة الحرارة بقت عادية زي ما كانت ورجعتي لما كنت إليه تقول لا يعني والله الواحد مش عارف يعمل إيه النفس وبتها تعتذر فهذا لا يفيد ولا يقدم لأن الإنسان بيتقدم وتأخر أكثر فاسمع كده إيه المطلوب في مسند الإمام أحمد والحديث حسن قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم نتكلم عن, عن فضول الكلام ليآفات اللسان يقول الرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه فإذن اللسان خطير إنسان ممكن يكون في الذكر في حالة إيمانية عالية جدا ويحصل أي موقف يغلط بلسانه إلا قلبه غيره إلهي قلبه إيه؟ اتغير إنسان يكون في هم وفي غم يقعد يذكر ربنا ويقرأ قرآن يعني شغل لسانه في الذكر إلهي قلبه تصلح فهذا اللسان خطير ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه والأمر مرده إلى النفس فاحنا عندنا نفس فيها طباع وأخلاق والشيطان يؤخيها أقارين لها ففي إنسان أذاك أغضبك يبقى نفسك وقع الغضب عليك وانت فيك طبع فيك حدة أو غضب أو اندفاع تجد الشيطان يفتح لك قاموس من الرد النفس تستولي على اللسان فاللسان النفس تتحول يعني تستعمل هذا اللسان سيف تقاتل به فمرد الأمر إلى النفس فإذا أخذ اللسان أوامره من النفس فسد وأفسد القلب قد تجد وازع إيماني في قلبك يقول لك مثلا أسكت وازع إيماني ضعيف كذا كنت في حالة غضب يا أمورك بأي معروف فتجد وازع النفس يقول لك طب بس اقول لي الكلمة ده بس عشان بس هو يعرف انه غلطان انه عايز يسحبك انه لو تفتح الباب مش هتعرف تقفله يعني هو خلاص قرر وغضب وبص كده وهيتكلم فوزع الإيمان قال له ايه قال له ما تتكلمش وأعرض عن الجاهلين فهيمشي فوزع النفس قال له بس ايه عرفه بس انه غلطان قل له يعني كلمة واحد قل له انت غلطان وانا مسمحش النفس ان أنا ارد عليك فهو مدام قالك الكلمة دي يبقى كده فتح الباب فقال له انت مغرور انت مغرور وانت وام زيد في الغلطان قال له لا دا انت الظاهر بقى ايه مش هينفع معك السكوت السكوت هيجرأك الصنف اللي زيكم ما ينفعش معاه وفتح بقى وخلاص فهي خطوات فاللسان مجرد كلام، يجلس الناس للصلح فيصطلح، يجلس الناس للصلح فيزداد الشقاق بينهم، هم ما عمريش حاجة خالص، هم أقدين بس بيتكلم، فاللسان بس اللي بتكلم، كلام يصلح وكلام يفسد. إذا استقام اللسان استقام القلب، فانتبه لهذه الحقيقة. أكثر المشاكل التي تتعرض لها بسبب اللسان واحد مرته غضبانة راح اصلاحها هي بنيته ايه الصلح فراح طلقها وكانت الطلقة التالت ايا مش عايزه تحمل لان يعني خلفت ولا مش عارف ايه واهلا بشجعها لكده وبعدين غضبت وبعدين فورح بها يصلحها يعني أمره عنده أولاد ومشاكل فخلاص تم الصلحة هانتة فقال له بس خلي بالك ما تاخدهاش من هنا وبعدين طرق إحنا أدنها لك عشان خطر فلان قال لهم يعني أنا لو يعني ما ليش خطر عندكم طب هي طالة وأم طالقة وجند الطالقة الثالثة في الآخر خالص، ومش عايز تطلع، وهم مش عايزينها تطلع، وده اللي وقع. فانظر إلى المشاكل وتحقق من هذه العبارة أكثر المشاكل من الكلام بس إني في كلمة وحشة وأنت ما حبستهاش ضيق وأنت أخركته بالتعبير عنه ف. كان نارا أشعلت القضية وأحرقت الخير فما الحل أكثر المشاكل من الإنسان بسبب إما ابتداء الكلام أو رد الفعل إما الواحد تتكلم من الأول كلام وحش فكانت هناك نتيجة أو إنه رد على كلام وحش فالحل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تقل خيرا أو تصمت. وده الحل فتعلم هذا الحل لا تقل إلا خيرا واجعل الكلمة تستأذن قبل أن تخرج فإما أن تأذن لها فكر في الكلام قبل أن تتكلم إما أن تتكلم أو تسكت فلما تسكت ما تردش الكلمة لا امسحها لأن لما بتردها ممكن ترجع تاني يعني أنت كنت هترد فمرضيتش ترد مسكت الكلمة اوعى تحبسها امسحها لأنه ممكن يغلط تاني فالكلمة تقول نطع لا تقول بقى مش هتستنى إذن فأنت اجتهد أنك تحولها حسنة يعني ايه؟ تذكر الله عز وجل وأن السفيه الجاهل إذا أنت يعني أعرضت عنه سلمت في الدنيا والآخرة ولم يصيبك أذاه ولا جهله يعني اللي الغضب اللي عندك ده ربنا سبحانه وتعالى بيشفيك منه لما تصبر ربنا يشفيك ويبدلك حلاوة كأن انت بعيد كأن فيه زجاج شفاف وانت في وقاية الأزى ده كله لا يصل إليه بحلاوة الأجر وحلاوة الطاعة وحلاوة الإيمان والإنسان يعني كما قال الله عز وجل وما يلفظ من قول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ما بيحسبش على الكلام على الرغم من إنه لما يجي يتكلم في التليفون المحمول تفرق معاه تفرق معاه مدام بيحاسب على الكلام فبيحول نظامه إلى نظام بالثانية علشان يتكلم أقل من دقيقة حسب حاجته ولما يدلوا عرض يتكلم ببلاش لأنه مش هيتفعت ثمن الكلام وأول ما المحمول طلع كانت يديها بغالية فكان الكلام فيه قليل هذا حساب تستطيع أن تدفعه في الدنيا فما بالك بالآية ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب العتيد أنت متحاسب فهل حاسبت نفسك قبل أن تقول هتدفع الفطورة يوم الإيامة ادفعها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم يعني كأن ما فيش زنوب أخطر من كده وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم وفي سرقة وفي أشياء كثيرة جدا وهل يكب الناس في النار على وجوه هذا هو السبب الأعظم والأكثر والأخطر وكأنه لا سبب إلا هو وهل يكب الناس على وجون في النار إلا حصائد اللسان؟ فالمراد بحصائد الألسنة جزاء الكلام المحرم وعقوباته فإن الإنسان يزرع بقوله وعمله الحسنات والسيئات العلاقة بين الزوجين علاقة عجيبة جدا الرجل بينفق ويخدم موظف أو تاجر يأتي بالمال ويأتي بالطعام ويأتي بالثياب وينفق ويحدث معاملات هذه المعاملات فيها من ناحية الزوج ظلم فهو بلسانه يجرح يجرح ويقطع ويسب ويشتم والحياة متصلة وهذه الجراح تتراكم وهو لا يداويها والمرأة بتؤثر جانب أن هي تعيش فيأتي في وقت بعد عشرين سنة بعد مدة تكون المرأة موقفها أقوى أولدها كبار وموقفه موقف أضعف فيحصد ما زرع من الإساءة بلسانه وهو علم الأولاد ورب الأولاد وصرف الدواء وعمل حاجات كثيرة جدا وبنى أو اشترى أو جمع أو أي حاجة ثم يجني ثمار الإساءة والأذى أذى فتعرض عنه الزوجة أو تعامله معاملة سيئة لأنها قد ملكته خلاص عارف إنه كده يبقى خرو ما عادش عنده حاجة يعملها ما عادتش خايف منه فالنسان كما يجرح يداوي وكما يؤذن كما يؤذي يحسن وكذلك العلاقة بين الأخوة وبين الأخوات بين الناس بين الأقارب بين الرحم علاقة تزداد سوء حتى ترسبات تكون يعني يتركم على الصدى فيجني في الدنيا هذه الآثار السيئة بسبب ترك جراحات اللسان فالنصيحة إن الإنسان في البيت لا يبيت وفي القلوب غش أو رواسب أو شوائب، فإن بات يجعل مدة حد أقصى ثلاثة أيام يعني الليلة الثالثة لا يبتها وفي مشكلة يقول راجع نفسه صلى استغفر ربه حاسب نفسه ثم يصلح ويحسن ويداوي المرأة ممكن تعتذر وتبقي في نفسها اللوم والعتب ما اللي بتعتذر ليه حتى تتقي شرا أكبر لو ما صلحتوش هيكون فيه أسوأ من كده هو ظالم بس لازم هي اللي تصلحه طب ولو ما صلحتوش هيتمادى فتصلحه وتتحكفوش وهو يعتبر أنه لحق فهذا أثار تراكمات لابد أن تعامل الله تعامل الله وخاصة في الضعيف لأن الضعيف أنت ما بتشوفش منه حاجة القوي ممكن يغلط فيك وتشوف منه كل حاجة فخاصة مع الضعيف فهذا أيضا بسبب اللسان وإن معصية النطق يعني أكثر ما يدخل الناس النار النطق بألسنتهم لأن في معاصي كثيرة أكبرها الشرك وأعظم الذنوب ويدخل فيه فيها القول على الله بغير علم وقرين الشرك وشهادة الزور والسحر والقذف وكل هذا من الكبائر والكذب والغيبة والنميمة وسائر المعاصي وورد في فضل الصمت أحاديث كثيرة منها حديث سفيان بن عبد الله الثقفي قال قلت يا رسول الله ما أخوف ما تخاف علي قال هذا وأخذ بلسانه. فإحنا عايزين نراجع نفسنا ونفتكر الأمر الأول. عايزين نراجع نفسنا. نتحكم في اللسان. نفكر قبل أن نتكلم. خلاص كده اتفقنا. اتفقنا كده. هتلاقي نفسك افتكرت الكلام ده مرة أو حاجة. هتلاقي نفسك بتتكلم وما انتش فاكر الكلام ده سهل جدا الواحد بيتكلم وبيتكلم وبيرد وأول ما يدخل وأول ما يتعامل وأول ما يشوف ينطأ على طول وبعدين يفتكر يبقى كده كويس افتكرت تعمل ايه استغفر ربنا وشوف انت أفسدت ولا أصلحت واستدرك وهكذا ولا تيأس واعلم ان هذا الامر لا يأتي مرة واحدة وإنما تثبت وتصبر وتتحسن حتى تبلغ ما تريد أمر صعب جدا صعب جدا إلا أن يهبك الله عز وجل طبع السكوت تكون صعب أنك تتكلم وفي الحديث الآخر قلت يا رسول الله من نجاه قال أمسك عليك لسانك يا كده أنت ضمنت النجاة وقال في صحيح البخاري المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده أنت ركبت مع واحد سائق زك الله واحد عدا من حواليه بسرعة منه هو من سمعه يوم يدي له كلمتين حصل كذا يوم أيل كمين كلمتين يفضل طول الطريق يقول كلام الكلام ده محسوب طب ممكن يستبدله يقول استغفر الله سبحان الله لا حول ولا قتلا يستبدله بالذكر مش هو أعايز يعبر واللسان عايز ينطق فيحوله للذكر. ربنا يهديكم وهكذا يبقى كده بيذكر الله تبارك وتعالى إنما لو ترك نفسه لطبعه يدمن الكلام السيء وليه بيقوله السائق أخلاق السائقين لكثرة الاحتكاك وعدم ضبط اللسان أمسك عليك لسانك أدلك ألا أدلك على ملاك ذلك كله يعني واحد عمال يجمع رأس الأمر وعموده وذروة سنامه وما يطفئ الله به الخطايا ويرفع به الدرجات والصوم الصدقة الجهاد كلها أعمال أعمال يجمع أما يعني إيه يقرب العبد إلى الجنة ويبعده من النار فعمل يجمع قال ألا أدلك على ملاك ذلك كله اللي يحفظه أمسك عليك لسانك لأن أنت هتجمع واللسان هيأم بعطره يوم شرط فيه شرط كده تأتي يوم القيامة لا تجد منه شيئا ضيعه اللسان ضيعه اللسان عندك مثال في الدنيا في واحد خدمك وأحسن إليك وعملك حاجة كثيرة جدا وحصل مشكلة قال لك يا أخي أنت ما بتشكرش النعمة أبدا الواحد عمل لك وعمل لك وعمل لك كنت ما بتمرش فيك يبا وقال كلمة ولا ما قالش فين أثر الحسنات دي كلها تقول يا ريت وما عمل يجي يعملك حسنا تاني تقول له لا يا عم الله الغني ربنا يغنينا وربنا ذكر كده لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى يبا هو تعب وكلمة أفسدت العم. جمع وأفسد بسبب اللسان وهذا تجده العكس وتجده مطبق على ظاهره وعكسه أيضا يعني بمعنى أنه واحد ما بيعملش حاجة خالص غير نبول كلام حلو بس نحن عايزين كذا حاضر وطيب إن شاء الله بإذن الله وسوف أتكلم كلام حلو خالص قلت ليه أنت حلو يعني كلامه الحلو ده أو أنت مش لقي منه حاجة أقول لك لائيني ولا تغديني ده إن شاء الله وتتفضل عندنا وبتكلمك كلام حلو بيأثر فيك إنما لو أكلك وبعد ما أكلك قال لك كلمة يبقى مسموه بيسم بدنه يبقى كده بوز الدنيا فهذا اللسان اللسان خطر وهو الذي يدخل الناس الجنة لأن أفضل العبادة الذكر لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله تبارك وتعالى قال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت وقال تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وقال صلى الله عليه وسلم من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة وقال صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب كلمة خطيرة والإنسان خلاص هم بالموافقة الكلمة خلاص مش ممكن توافق هذا في الدنيا وكذلك في الآخرة الكلمة لها وزن